119. هرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكلت سبوا إلا ما ذكئتم وما أكلسبو إلا ما ذكئتم وما ذبح علم نصبي وأن تستقصموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اللتي مخصه غير متجاني في فَإِنَّ الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه علمكم الله فقولوا مما 119. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم طَيِّبَةٌ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَّكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المؤمنات والمح صنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمه نأجره نمحصين 119. غير مسافحين ولا متخذي أحدان 110. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من